Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladiyna amanoo, oufuuu بالعقود Wuhilet lakum bahimatul an'an'am, illa ma yutla'a alaykum Ghayr muhilil s'ayid, waantum hurum Inna Allah yahkum ma yureid Inna Allah yahkum ma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 ولا يجرم أنكم شناء قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعولوا على الاسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضروى في مخمصة غير متجانف لثمن فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 بر بالإيمان فقد حبّق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم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 أَوْ لَامَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُواهُ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 يَهُم فَكَفَّ أَيْدِيَهُم عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ دَاوُودَ وَإِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُوسَى ثَنِي عَشَرَ قِيادًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ آمنت وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لكفرن عنكم سيئاتكم لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فعثوا عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبدئهم الله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 No more Kul, fамиyamliku min Allahi شیءاً إن أراد أيهلك المسيح ابن مريم و أمة و في الأرض جميعاً وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 Qul fal ma yudzubku b dzunubikum. Qul fal ma yudzubku b dzunubikum. Belaatun bsharum mman khalqu. Yaghfiru lma yasha' wa yudzubu ma yasha'. Wallallah mulk al sawaat wa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 Fadz Jaa Kum Bashiru W Nadhiru Wallahu Alaa Kulli Shayin Qadiru W Izz Qaal Musa L Qomih Ya Qom Izkru Nigmaat Allah Alaiyum Izz Jaa Lfi Kum Ambiya A احدا من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها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 قال إنما يتقبل الله من المتقين، لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق ما أنا بباسق يدي إليك لأقط إني أخاف الله <سؤال> رب العالمين <سؤال> <سؤال> إني <سؤال> أريد <سؤال> أن تبود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 فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ yang والسارق وَالسَّارِقَةُ dalamnya, dan جَزَاءً بِمَا di luarinya, dan mereka yang di dalamnya, dan mereka yang di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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya: "Sesungguhnya aku telah mengutus Nabi-Nya kepadamu, dan aku akan mengutus Nabi-Nya kepadamu. Sesungguhnya aku telah mengutus Nabi-Nya kepadamu, dan الملائكة الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسح. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصط إن الله يحب المقسطين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 بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل, وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه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 كالكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن اللي فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين mereka yang di dalam hati mereka sakit, mereka berlari di dalamnya, mereka berkata, mereka berkata, kami takut akan ditimpa nasib itu. Rasulullah bersabda, "Apa yang akan datang dengan kesultanan atau perintah الذين آمنوا أها أولئك الذين أقسموا بالله جهدا أيمالهم إنهم ل معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاصرين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 لله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم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 لا من لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إنكم مؤمنون وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما نزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنهم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنوا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 غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوء قتان بل يداهم بسوء قتان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفراء وألقينا بينهم العداوة والبغضاء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 لهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك مر وَبِك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 من الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمنا بالله.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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار، وما للظالمين من أنصار.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 Lihat bagaimana kami menunjukkan kepada mereka ayat-ayat itu, lalu lihatlah bagaimana mereka berbuat. Katakanlah, "Kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa yang kamu berbuat. Katakanlah, "Kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa yang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 وَالنَّبِيُّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مُتَّخِذُوهُم أَوْلِيَاءَ ما اتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم فكفّارته إقطاع عشرة مساكين من أوسع ما تقعمون أهليكم من أوسع ما تقعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبي إِنَّ اللَّهَ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوى آمنوا إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلغنكم الله رسوله ليعلمنكم ما دخلوا في الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 أَفَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٌ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحُرْمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرْمَاء وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَك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 كُلٌّ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 سيمان بالله فيقوسيمان بالله إن رتبتم فيقوسيمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن أذل من الآثمين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 أجبتُم قالوا لا علم لنا إنك أنت على الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتُك بروح القدس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 Katakan, "Kami ingin makan semuanya dan mengisi hati kami, dan kami ingin mengetahui apakah kami telah berdusta atau kami adalah orang-orang yang bersaksi. Kata Isa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 Agdibuhu عذابا لا أعدبُه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما أن تقلت للناس تأخذوني وأمي إلى هين من دون الله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 In تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يفعو الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين